قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة إنا تبنى إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه إذا جميع المخلوقات تأكل وتشرب وتتنفس وتحيا كل ذلك من رحمة الله تعالى فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذن رحمة الله في الدنيا للمؤمن والكافر والجميع اما رحمته التي ادخرها لعباده الاخره فهي خاصة للمؤمنين والذين يعطون الزكاة والذين يعطون زكاه اموالهم مستحقيها والذين هم باياتنا يؤمنون أي يؤمنون بالايات القرانيه ويؤمنون بالايات الكونيه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 والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم يا رب الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب القراءة والكتاب للمحاسن وهي صفة عيب لغير النبي صلى الله عليه وسلم أما للنبي فهي مكرمة لأنها دلالة معجزته إذ إنه قد أتى بكتاب أعجز الله به البشر والجن والإنس وإنما يوحي إليه ربه وهو الذي يجدون اسمه وصفاته وما أنزل إليه مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطل السليمة ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشالب والمناكح ويحرم عليهم المستخبثات منها ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطا، فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار واتبع القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي اولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل أيها الرسول يا أيها الناس وهذا خطاب للناس أجمعين ورسالة الإسلام ورسالة القرآن رسالة شاملة إني رسول الله إليكم جميعا أربكم وعجمكم الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض فربنا له ملك السماوات والأرض وما في السماء والأرض فهم له ملك وخلق عبيد. لا معبود بحق غيره سبحانه يحيي الموتى ويميت الأحياء فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفرق واتبعوه فيما جاء به من ربه رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل فقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجورون من فوائد الايات تضمنت التوراه والانجيل ادله ظاهره على بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على صدقه رحمه الله وسعت كل شيء ولكن رحمه الله عباده ذات مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح فعلى الإنسان أن يكثر من العمل الصالح حتى ترتفع منزلته عند ربه الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلاً حسب الأحوال وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه ولذلك نحن أيضاً نجمل في دعائنا حينما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونطلب من الله تعالى جميع خير الدنيا المقرم إلى الآخرة ونطلب من الله تعالى جميع خير الآخرة ويتضمن هذا الدعاء أيضا دفع جميع الشر الذي في الدنيا والذي في الآخرة لأنه يخالف الحسن من صور عد الله انصافه للقل المؤمنة فذكر صفات بني إسرائيل المنافيه الكمال المناقضة للهدايا فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية وذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع الآخرين بالعدل وليحبر المرء أنه لا ينصف الآخرين فالقرآن يعلمك الإنصاف